الله رحمه رحمه رحمه الافلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة وَنَزَّلَ التَّمْرَاكَ وَالْأَنْجُرُ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنَّهُ إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى علي شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء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 فَأَم الذينَّ فِي قُلوبِ زَبُ فََتَِّعونَ ماَا تَشَابَ فَيَترِعونَ ماَا تَشابَهَ مِه ما بَتِغَ أَل فِكْنًا بتِ أَْفكنَةِ وَبتِغتَألِ وَماَا يعلملَمُ تَأُويلَهُ إلا الله يَسْهُنُ فِي اللَّيْلِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلِّ امْرِئٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ ربنا لا تزد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع أنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الإعاب الذين كفروا لن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وَأُولَٰئِكَ مَا قُدِّمَ لَهُمْ وَالذِّكْرُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ فَأَخَذَهُمُ الله فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلغون وتحشرون إلى جهنم وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كانت لكم آية في فئة من فَإِنْ أَنْتُمْ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَاكَ كَافِرًا وَأُخْرَاكَ كَافِرَةً, كافرة يَرَوْنَ مِثْلَهُمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي بِنَاسِ حُبِّ الشَّهَوَاتِ زُيِّنا لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّوَاتِ لِلنِسَاءِ من, مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ, المطنطرة والقناطير المطنطرة راتل للذهب والفضه والخيل المسوم والخيل المسومه والانعام والحظ ذلك متاع الحيان ذلك متاع الحيان ذلك متاه الحياة, الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات للذين اتقوا عند جَنَّاتٌ جَنَّاتٌ تَجْرِي تَحْتَهَا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ, تجري من تحتها الأنهار خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ بذُنُ بَنا رَبَّّن آممًاَّ صَصِلَناذُنُوبَنَا فَقصِر لَنا دُن بَنا وَطِنَا اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا واقنا عذابا النار الصابرين والصادقين والقانتين والقانتين والمنافقين ف نو المو